ما يجادل في آيات الله إلا الذين كسروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوه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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنون ربنا وتعت كل شيء رحمة وعلما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 إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تكي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إنك الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من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 وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فَدَعْ عِبَادَ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ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 الله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحنادر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور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 أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانواهم أشد منهم قوته وأثاروا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم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 إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى شرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذابة فلم ما جاءه بالحق من عين قَدْ نَقَالُ قُتُلُ أَبْنَاءُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَأَسْتَحِيُّونَ ثَأَرَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فَأَفَتَنتَ أَكُنْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُنْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُنْ صَادِقًا يصبكم بَعْضُ الَّذِي يَعِيدُكُمْ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 وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَقَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدَبِّرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِن عَصْمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَ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 وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا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 من عمى لسيئته فلا يُجْزَى إلَّا مِثْلَهُ وَمَنْ عَمِلَ قَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةُ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجنة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 تَنِيءَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَنَّهُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابَ وَاِذْ يَتَحَاَجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَيَقُولُ الظَّعَفَاءُ لِلَّذِينَ التَّكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَنَ فَهَلْ أَنتُمْ مُغْلُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ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 قالوا أ تَكُ تك تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إن للانصار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 ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن الله حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ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 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم باخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لَا يُضِلُّ ضَلَّاً عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ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 تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ظَلَلُوا عَنَ النَّبِلَ لَمْ نَكُنَّ بَعْوُ مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُظْلِمُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذَلِكُ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 فاصبر إن وعد الله حق فإنما لَيَنَك بعضَ الَّذين عِدُوهُم أو نَتَوَفَّيَنَك فإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَد أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن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 فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسره نالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون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 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوته وأثاروا في الأرض فما أغن عنهم ما كانوا يكسبون فلم بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يتهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوُا بَأْسَنَا تَنَتَّى اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَفَسَقِرُ هنَالِكَ الْكَافِرُونَ